بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة جموخ الإسلام تقدم لكم الشريط الثاني عشر من رسالة إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار منسوخ من الحديث وفي الباب التاسع من الرسالة مسألة تطبيق اليدين في الصلاة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 أهل الرسوخ وفي بعض النسخ إعلام أهل الرسوخ بالفقه والحديث بمقدار منسوخ من الحديث ونحن في الباب التاسع بفضل الله رب العالمين ويأسألة التطبيق أو تطبيق اليدين في الصلاة أثناء الرسوع سنقل سنعرف ماذا يقصد بالتطبيق اليدين في الصلاة قال المصنف رحمه الله روى وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه بين ركبتيه إذا ركع كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه بين ركبتيه إذا ركع هذا الحديث أورده المصنف من طريق وائل بن حجر حيث قال وائل بن حجر رضي الله عنه وآلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كيتا وكيتا إذن هو من مسند وائل بن حجر كما على ما قاله ابن الجوز والصواف والله أعلم بحثنا على هذا الحديث بهذا الإسناد لم نجده ولم يجده كثير غير فلعله وهم من ابن الجوز رحمه الله رحمة واسعة فالحديث هو حديث صحيح لكن ليس من طريق وائل ابن حجر كما قال المصنف بل له طريق أخرى هو من طريق على بن وائل والأسود بن يزيد إذن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق الأسود بن يزيد وعلقما بن وائل وليس وائل بن حجم والحديث فيه قصة الحديث له قصة كما أوردها الإمام مسلم قال الإمام مسلم بإثناده عن الأسود وعلق ما الأسود هو ابن يزيد وعلق ما هو ابن وائل قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصل هؤلاء خلفكم فقلنا لا فقال قوموا كأن هؤلاء سفقتهم الصلاة فقال قوموا فصلوا قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأزان ولا إقامة كان هذا هو مذهب ابن مسعود من فتته الصلاة لا يؤمر ولا بأذان ولا بإقامة. قال وذهبنا نتقوم خلفه، فأخذ بأيدينا أراد أن يصلى خلفه كانوا ثلاثة، فأخذ بأيديهم فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله كان هذا أيضا مذهب من مسعود. كان هذا أيضاً من مذهب ابن مسعود تعرفون أن إذا كانوا ثلاثاً يتقدم الإمام والإثنين الخلف، لكن ابن مسعود كان يجعل واحد على اليمين والآخر على الشمال قال فأخذ بأيدينا فجاء أحد عن يمينه والآخر عن شماله قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا الوضع الآلي الذي نضعه قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بينا فخديه. أهلا تطبيق معنا هو إلتق بين اليدين حتى يتشبك بين أصابع ويجعلهما بين فخديه. كانت هذه هي في وهذا في في مسلم. فكان بيتوفصلة ما في ركوعه كان يرتق الكفين باطن الكفين ويشبك بين أصابع ثم يجعلها كذا بين الفخذيه. يعني يجعلها كذا بين... حتى كان كان يقول عبد رب متعود حتى كأني أرى لأصابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي خلفه وكان يرى أصابي على سول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي الإزار لكن القميص ما عن يرى تطبيقياً عن يرى من كان خلفنا إذا جاء لنا بين بينا يحجزهم القميص لكن كان يوماً إذا الإزار والإزار كان إلى أن سافر ربما تحسر قليلاً هذا الإزار. فهذا هذا في مسلم وكان ابن مسعود قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث في ظاهره على أن فالذكور هو التطبيق وعرف ما ما هو التطبيق الآن يا هو ضم الكفتين ضم باطن الكفتين وتشبيك بين الأصابق وهو كل ذلك بين الفخدين فكان هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله ابن مسعود. ثم قال المصنف رحمه الله. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنا نفعل ذلك. سعد بن أبي وقاص قال كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالذكاب. ثم أمرنا بالذكاب هذا حيث واهو البخاري. إذا سعد أبو قاص سعد ابن أبي وقاص يؤكد المسألة. لكن يضيف مسألة أخرى يؤكد المسألة على أنه كانوا يفعلون ذلك في بدايتهم في بداية صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء مكور كانت تطبيق ثم أمرنا بالذكر كان المسألة كأنها نسخت كانوا بداية يفعلون كما أشرنا ثم نسخت فصاق هو أن يتحاملون أو يضعون أيديهم وأكفهم على الركب. هذا الحديث قلت ورواه إمام مخالٍ مسلم. وفي أيضا قصة على مصعب بن سعد بن أبي وقاص ابن سعد بن أبي وقاص. كان اسمه مصعب. قال صليت إلى جنب أبي. صليت إلى جنب أبي. فطبقت بينك بين كفية أي فعلت التطبيق. فطبقت بين كفية ثم وضعتهما بين فخذيك فنهاني أبي والتابع يوقاف أبو فنهاني أبي وقال, وقال كنا نفعله فنهين عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب كنا نفعله ثم نهين عنه ثم أمروا بأن يضعوا أيديهم على الركب في الباب حديث آخرى عن قم ابن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يدي بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك تعدن فقال صدق أخي فقد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني يعني الامساك بالذكب وهذا رواه الإمام النسائي إذن فعل في بداية الصلاة كان نبي صلى الله صل... عليه وسلم الصل... كان يعلمهم التطبيق ثم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا الأيدي على إذا هذا هذه النصوص في الظاهر واضحة الدلالة على أن المثال قد نسخت المثال كانت موجودة ثم رفعت المثل. هذا هذه المسألة ليس كبير عنا وكبير بحث لأن العلماء كلهم متفقون على هذه المسألة المذاهب كلهم متفقون والأئمة كلهم متفقون على أن المسألة كانت توجود في التطبيق كان من السنة ثم رفع ونسخ إن ابن مسعود وبعض أصحابه كانوا يرون التطبيق ووجد أئمتنا مخرجاً لفعل ابن مسعود وأصحابه لم ربما لم يبلغهم النسخ لم يبلغهم النسخ فإذا هذه المسألة هي باتفاق الأئمة وباتفاق العلماء على أن المسألة مسألة تطبيق في الصراط كانت فعلا مسنونة مشروعه ثم رفعت وأمروا بالذكر وأمروا بالذكر بعض أئمتنا فيها فصروا في قضية جزئية كيف وضع اليدين في الضكب أو على الضكب فالحنابلة كانوا يقولون هو أن يتحامل على ركبتيه ويفرش بين عصابعه أما الإمام مالك فكان يقول كان لا يرى المثالة حدا يحده فكان يقول أركع كما يركع الناس ويسجد عادي كما يسجد الناس بالعدة تفريج أو تحديد حد معينا في المكوعي من البداية. يمَن والمثل هذا وموضن موطن بحثها ما هو الصواب؟ لكن لابد أن تعرفوا هذه مسألة على أن العلماء ليست لهم كلمة واحدة في كيف يضع يديه على بطبتين كما قد يتوهم البعض. لا المثلث في اختلاف ولكل وجهة. نظري في المسألات وإن كان الأقرب هو ما ذهب إليهم أحمد بن حنبل للأدلة الموجودة في الباب هذه المسألة لكن أريد أن أرشع إلى أثر الأسود بن يزيد وعلقم بن وائل، لما نقلوا لنا تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهي حديث مسلم فيه بأس بين قوسين لأن الورقة تكون بين أيديكم في الشبكة فلابد من إشارة إلى هذه المسألة قال رضي الله عنه وهو يتكلم على ما سيأتي قال في الأثر إنه ستكون عليكم أمر يؤخرون الصلاة عن نقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم أم سبحا إذن عبدالله مسعود يتكلم على حالة غيبية لأن قاس تكون وعبدالله مسعود لا يطلع على الغيب. هذا من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما يقولون هذا موقوف في حكم الظفع هذا موقوف في حكم الظفع هذا ما من كيسة عبد الله بن مسعود. بل هذا من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أنه سيكون لمر يؤخرون الصلاة عن ميقاته بمعنى عن وقتها الساضل إلى وقت مفضول فيأتي أمر وهذه وقعت شعلا في بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة ليلة كل الصلاوات. كانوا يؤخرون كما جاء في بعض الآثار. في بعض الآثار هي صلاة العصر. كانوا يؤخرونها عن وقتها الفاضي، عن أول وقتها إلى آخر وقتها. لكن كانوا يصلون في وقتها. كانوا يصلون في وقتها. إن لم كانوا يؤخرون عن وقت اول وقتها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أئتموهم قد فعلوا صلوا صلاتي وقتها. أي صلوا في اول الوقت ثم أعيدوا معهم اذا شئتم. وتكون لكم سبحة، وتكون لكم صبح بل عبد الله بن عمر كان لا كان لا يصلي مع أئمة بني أمية لم أخر الصلاة عن وقتها المفضول عن وقتها الفاضي إلى وقت المفضول. في زماننا حصل أكثر من ذلك، في زماننا يحصل أكثر من ذلك حيث أن الصلاة تتأتى تقدم ليس عن وقت الفاضي والمختبوف المفضول بل في غير وقتها وهي صلاة الفجر. تُصَلَّف صلاة الفجر في غير وقتها أبداً ومن ومن شك في المسألة فليراجع التقاويم التي وضعت في تحديد أوقات الصلاة ولا سيما صلاة الفجر سيجنع لأن هذه التقاويم مختلفة فيما بينها فمنها من حدد ذاوية الشمس تسعة عشر فاصل خمسة درجة ومن من حددتها بتسعة عشر درجة ومن من حددتها بثمانتعشر درجة ومن من حددتها بخمستعشر فاصل خمسة درجة هذا التباين اكيد ليست كلها صواب يكفي للمسلم ان يتورع ويحتاط لصلاته لما تباينت هذه التقاويم فيدل على أن المسألة فيها فيها عمض نحن لا نجد تنزلاً على أن نحن مصيبون وغيرنا مخطئ لكن نقول لغيرنا الذي يقول على أن الصلاة في هذا الوقت صحيح نقول إذن ماذا تقول في التقاويم الأخرى؟ هل كلها صحيحة؟ إذن يكفي البحث دائماً لمنطلقه وهو الشك يكفي الإنسان يشك الآن ليبعث المسألة بدقة وإنصاف لا لا. أي التقويم أصوب أي التقويم أصوب آل نتي قاعد بـ 18.5 بـ 18 بـ 18 أو بـ 15 إذا المسألة في الدرجة الواحدة تقدم بدقائق فكيف إذا كان بين الدرجة بين 15 و 19 أربع درجات أربع درجات إذا حولنا الدقيقة الواحدة من ثقة إلى في الجزائر بين خمسة وسبعة دقيقة إذا تسلعنا أربع دقائق أو أربع درجات بين عشرين إلى ثمانية عشرين دقيقة وإذا صلى الإنسان فعلى تكبير في الإحرام قبل الوقت بدقيقة بطل الثلاثم فكيف بسبعة دقائق وعشر دقائق وعشرين دقيقة وثمانية عشرين دقيقة وخمسة وثئتين دقيقة؟ وخمسة إذا لابد الإنسان يتحضر في صلاته أن يتحضر في صلاته ولا سيما صلاة الفجر الصلاوات الأخرى لأن الحق الحق لأقول إذا وقع الخطأ في صلاة الفجر حسابيا منطقيا سيقع الخطأ في صلاة العشاء وإذا وقع في خطأ في صلاة العشاء يستنتج أن الخطأ أيضا صار في المغرب. اعود أعود فعند فعوض كفر إذا وقع إذا بان لنا الخطأ في صلاة الفجر هو الخطأ ذاته في صلاة العشاء لا حسابات فلكية واحدة بين صلاة الفجر وصلاة العشاء إذا بان لنا الخطأ في صلاة الفجر فالخطأ موجود أكيد في صلاة العشاء وإذا كان الخطأ موجود في صلاة العشاء يستلزم أن الخطأ موجود في صلاة المغرب لكن بخصوص صلاة المغرب وبخصوص في العشاء مثل أهول لأنهم يصلونها في الوقت المفضول لا في الوقت الفاضل يؤخرون الصلاة عن وقتها لكن في الوقت كله ما كانت مشكل. المشكلة الكبرى في صلاة الفجر أن الصلاة تؤدى في غير الوقت الشرعي أصلا هذا في نرى أما فيما يرى غيرنا، ربما يقول هي في في الوقت لكن أقول لهم ماذا تقولون إذا في التقويم الأخرى يلزمكم أن تخطئون التقويم الأخرى إذا كنت مثلا مثلا إذا كانت جزائر تصلي صلاة الفجر على التقويم الصحيح يلزم على أن بعض بلدان بلدانك تعتمدوا التقويم غير التقويم الجزائري أنها تصلي في غير الوقت الشرعي إذن لابد للناس أن يتحظوا المسألة هذه التعلق بصلاة هاي تتعلق بالصلاة، والذي يضع موقيت الصلاة لنا، لا على أموالنا، فكيف نعتمدهم على فرائض ديننا؟ وهم الذين يعطلون ديننا. إذا نابود الإنسان يكون منصف، عاقل، رشيد، وأن يراجع المسألة، والمشايخ يراجعون المسألة، والبائعون يراجعون المسألة، والله تعالى أعلى وبرك الله فيكم وسبحان الله وحمدك أشهد وليات التغفرك وأتوب إليك ونستوديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته